فَلَعَنَكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ, لنبلوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ملادك رحمة فقالوا ربنا آتنا ملادك رحمتة وحي إلىنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سن عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أقصاد ما لبثوا أمدا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 فَغَو إلى الْكَهْفِ إِنْ شَأْنَتْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ وهم في فجوات من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المُهتدى وَمَن يُضِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليمينِ وَذَاتَ الشمالِ وَكَلَبُهُنَّ باسِطٌ ذِراعِيهِ بالوَصِيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولم يتأم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبستن قالون لبستنا يوما أو بعض يوم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 ولا تقل ان لشيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لاقرب من هذا رشدا ونبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسع قل لله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصره وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَذِبَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيْجِ يُرِيدُنَ وَجْهَهُ ولا تعدعيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا طلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَغْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِ الْوُجُوهِ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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزْمَلَهُمْ إِلَى السَّمَايِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 وما نُبَصِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَتَخَدُّوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُوهُ زَوَاءً وَمَنْ أَضَلَّ مِنْمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ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 وتلك القراء أهلك ما هم لم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذ قال موسى فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمعة البحرين أو أمضي حُقباً فلما بلغ مجمعة بينهما نسي أحدهما فتَخذ سبيله في البحر سرباً فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ اللَّهُ أَنَّا غُدَاءَ أَنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبًا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 أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ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 صالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يَا حَئِلَيَّ أَنَّ مَائِهَكُمْ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو نِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا